بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم فبعلمي بشباب انبي الرسول الله عليه والسلام وتبعش بما بصرمانا بيجت فاستمسك بالذي اوحي اليك استمساك يعني تحب جريبيبه وباش هل ده ستخبيها بيتكي ku ak tu mruf el vitch ta koj sta varisa bentke harstegi hevi to maš begidi ku a tu hum begiri wa ki wikasiamen hatin dehanda ke enough of it ka steki bbenit varisa ki steki bbu bstbara ke khopet begidi don lekh khlaz bvit ala martevi varisa ediri eto an viko chia vetorna bara ke khulakhlaz bvit جاء برنادت. جاب العارميش يهود بمجتمعه بجت فاستمسك بالذي إليك. بجت يبان خوب شبه بالذي إليك. ما الله محمد صلى الله عليه وسلم. وخدائش تبيعن الله عليه وسلم. يعني فاستمسك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وا ايها المؤمنون يعني اي طيب غباله صلى الله عليه وسلم اي مؤمن دار تديه تبيع او وحي ما بتبرئكري هل ده سخبره بكري ومبيت وديوب تنهي شيء وديتشو سيديش شيء انك على صراط مستقيم تيسرك ناس تسرك راحت سرورك يا رب العالمين بما داني سر مسراط يا رب العالمين قران دوت يا ما وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مستقيما فَاتَّبِعُوهُ يقول ياباو ريكا راس تاو مبودري ديهرا فاتَّبِعُوهُ يعني ديهرا واتباعي لبكا هكا خوديد بيش نقول فيد بينا سرفي بمينا نقول ثابات هبيت ساريكا حق حاك راس وبالذوام با فاستمسك بالذي أوحي إليكا هنجي تفيا خبوة وحي ما بدرا أو خديم قيناتي، كقرآن والسنة بعمر بن ياسال الله عليه وسلم، وحديث صحيح بعمر صلى الله عليه وسلم. نكافة قليا جل خلك يا جل مروف بيجن ونيا برمهات يا بزكران يد برمهات يا شيلان همنزعني ديكيب جين كيا حقا بصرمان منا جل جماعات جل فرقا جل حزب عليك بيجت أز الحكم عليك بيجت أز راستم رب العالمين بميديار كري. يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك يقول ديفا فرقنا همانك ديفا جماعتنا همانك الفرق وجماعت من يدين إسلام هذا ما دين إسلام هذا أيك وأن هذه أمتكم أمة واحدة بسلمان هموا أيكا أمت بغنبري صلى الله عليه وسلم هموا أيكا بغنبري وايكا كتاب وايكا ربي وايكا قبل وايكا ها مشتبه أيك او ليك جدابين او ليك فابين او بورشا بورشا النا بس ما هذا هم مخالف اكم حسكين ظان انك حقه كيراستا فتمسك بالذي اوحي اليك قديت بشتا بيغمبري صلى الله عليه وسلم و بشتا ما بس ما انا يبيج بس تخوف وحي بابقرا اوحي ما بوضوحنا يا اخره كقران وسنه بيغمبري صلى الله عليه وسلم وافردك خدي ناف سوره الفاتحه دبي ديار اشكري ك دي قرآن ده كينو دي سنت ده الله عليه الله عليه وسلم. او بيغنبري. او بيغنبري ديار او الله عليه وسلم. الفاتحه خيني بيش المستقيم يا رب صراط الذين عمت عليهم ريكراس. بس كيره كانوست ركواكاسه يعني عماد ديال كريم هذه النعماد ديال دي كريكيه بيغنباري قديه صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلينا رازبنا قديه وبي رازبنا قديه الحمابين افن هذا سر كانوست رب العالمين نعمات ديال كريم افن رب العالمين مسكينين دا بحشتي ايش الدنيا ادابون ايش العالمين همو الدنيا الدنيا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أذن عبد عبد العالمين ليخوش بي وديفتونا قرآن وسنتي ابتدي عشنا ظنا فاستمسك بالذي أوحي إليك وبيغمبر رسال الله عليه وسلم الحديث كهداء بما يديار كري يقول من دو جسد پشتی خوه لاي ما انتمسكتم بهما هكامو دست خوفانه بحر دوكا بگرن لن تضلوا بعدهما ابدا پشتی هنگی هكامو درستی دیوانا چون چوجا رانگ دالنابن تو دی امیل بی الضلالتی دی امیل بی الطاریاتی دی امیل بی الهنده کتو ضال ببیب چی سرکا خالتو چی اسگل فرقا ضال الله أود أشتراكك عند السقفة ببغرين. شو كتاب الله وسنة دي الله عليه وسلم كتاب خديه والسنة الله عليه وسلم والسنة أم الله عليه وسلم يقول تي ما أذا فاستمسك بالذي إنك على صراط مستقيم. يا حسيا يا يس يا ريكاراس حسيا ازواني ريكاراس كيا فرقه حقيه كيا حق او كيا راس اس فاستمسك بالذي اوحي اليك دي وحي هر او وحي رب العالمين بما وريكي او يقود القرانك غوتي او اي بيانبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح خدها افيا ريكاراس يدي همو بالانه وري يدي همو ريكاراسنيه يدي همو من ردي خناد الويريكي اواء خده بمهناتي بغم عب العالمية قرآن هذا چند آيات يقولي فلا تدعو مع الله أحدا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو چند آيات عب العالمين يقولي نأيكي و ندعو نسي صدقان آيات الرابع من القرآن هذا بس قل هو الله أحد إنما هو إله واحد Потому things very plent, W ор of the Lord, as you say, God seek for what It looks like here in the world Maybe when it comes from our trainer There is a apprentice of him If he did not hire him If he does try and project If he comes from a church If he lives in every life If he comes from one people If these Gustavs show him He only thinks that they will فاستمسك باللذي وحي إليك رب العالمية ربشتك فلا تدعو مع الله أحدا يو تاس قد قبلناكم تو هيكيبك واسطا ما بين منخوا هنه ربشنا عبادت و هنه مروف دبيتا مروفك إيمان دار كعبادت مباشر مخودك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أس واسطا يا رب العالمي بشو واسطا بينك حال جاني أولازي ديرم هذا أخن المشرقابون مشوقات گوییم یک پیشین و یک گناهکاری، امنا گین رابع العالمینی بسیجی نالایی وام رو وصال حاقد مجهین آفده. هم آم وحدین خود پیامبر همو بوجه دهن آتی، بس بو بهند. دوی اصلی لال العالمه درس کنه و راست نه و بین نفس رجحات بو خود ایمان بو خودی تنه بن و بو خودی تنه میکن. فستمسیک باللهی اوحی علیک. یاں پیغمبر سال الله و علیه و سلم چند حدیث و مسال بهند كيفك اذا سألت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله دا خاصه د بسره العالميه كي دا خاصه روكاري بزره العالميه ما بيتكسك بكاشريك كاسك بكاء سبب كان بين بي على صراط المستقيم بين رضع عالمين يقول يا مت قرآن ذا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو كسبت شيء نبي روجبي يبير ميرا أو كسب عين نخوش ونخوش, ونخوش يومي هذا قلدها يقولي خارن بدنا فقير خارن دن نه امده پاره دن، پاره چیتره با فقیر، با پاره حس کدی بخواد کدی با پاره حس خلا و رحاشا، آوچیتر خداوپی عنبر آزانه. رب العالمین بیشتما و على الذين يطيقون وفدية طعام مسكينين فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. تو سرکاراست هکدی وحی بچی، اما چی دوام می رود دیوحی نه چی می بسیر کاراست نه؟ هنگی می رود سرکاراست چی دوام می رود دیوحی چیو؟ خداوی بیشتما خار تشكك تدني اخضر رب العالمين تشتر ما ما زانيد مو غير قبيذ بنيت افا ايه كل واحد في يا رابط مناقشين ومجادلينه في وقالوا ايات رب العالمين ورب العالمين بيجي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ناب الملخ آيات بس كافر و آویش تپی عبادی صلی الله عليه وسلم سلم بود مگه او هما حقت را و هما راست و آو پتر منفعت و مصلحت ما تدعي هم از به نام عقل خوبی نم اد جال واجدانه ولی با سعد ما عقل بی جوانی اتوده پردازه و حس کلی خودمانی بلكي بلکه جلک بلكي ونيا بلکه العالمين نیا عقل من عالمی نگوته عقل خود داشته لد جال قانون منده و جال یاسه منده و جال و آیت آمد می نیا دخواره یگوته عقل خود داشته مخلوقات منده دماغ زنیم تیدا ببینید ولكن رب العالمين حاجة الدنيا محاوش بشين قانون اتويه و او يا سايد رب العالمين بومداناين ان بين تقيهم كاين سعكين قايد باشن او نا والله او نا باشن او باشتلا رب العالمين اول منافيا و ايمان داري همو به ايمان ما اوه كا او تشته خده انا اخاره و بومقوتي و او حكم اتوي داناين هما عادلترن هما راسترن همو مصبحت اشعات وعدا و همو مفسدت و خرابي و ظلم یاد بالعكس و وديس الزكاة الفطرة سر فترة, فترة إيش الواجب ده بيعمل برس الله عليه وسلم يوم واجب كنسل. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطرية، وبيعمل يقول يا الله عليه وسلم أدو صاعا من طعام في الفطرة، فعل أمر يقول أدو يقول بدن سر فترة صاعا من طعام، بعد ياك فترة يقارني بدن. يديسه اغا شيك مواتش تي راك ناف رمضان ده مو صانتي تاع الغتن وني ولا بسيداجو بارا تشدر و ولا مراه بيرن برينج ييب ده اون ده عند خانب ده بس بافقي فلان كسي وني هات انا لي نقولتي اسم محتاج البار ما جلك نبا ونزا تش نبا فوا واجب اكر واجب دوت سر خراكي خديت شتا بودي ماودي رابي لو كان كي امن اي كلمه رابي نفيجي ام بالاخو كاينه ارهو نفيجي كاينه بالاخو هناك كاينه قبليه و نفيجا ما كان دا جوامبي بدل چهار رکعه تو هشت رکعه داشت بکات یا از صد رکعه داشت بکات افنه ویشالی نه تقریب کرد بو چونکی دیوینی او خودی بودی دیوینی او پیامبری بودی سال الله و علیه وسلم نه مثلا که عقل او جوانی او دریش کرده او کسی هاتیاللی پیامبری سال الله و علیه و آخر نویجش دیاب پیامبری سال الله و علیه که هم مرجی بروجی بود سال بسال بروجی بود پیامبری سال و علیه گفت لا صامم من صامن ابدا لا صام من صام الأبدا لا صام من صام الأبدا متابع شونا الرجال بخير بشونا أو نيكو تدقل لكي كيو دي جوان كيو بأقل يقول لكي إلا تفعى عبادة أمت كي دي ركا خدي بيتو دي قرآن بيتو إخلاص لداء بيتو دي سنة ببيغمبر الله عليه وسلم نقول مناهة قبيل كرن ورد العالمين ما قبيلناك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المساقين عربو خار نمده بو صرفترا به سر راکان راست چوجک دلانی ته تا قبول کړه اما هرکه زه خار نه دره هرڅه کې دیل کچته خار نمیدو رب زیر بی زیر بی رجا قیامت رب العالمین دې سیارې کډو بشین ولاجب واخذل تا به کشتمن سر دفعه راس کورو زکاته پوره پوره دی دی او زکاته د خورنه دی کار خورونات نه نه بودی د پوره تا او چدغه نه د پوره او زکاته پوره دی دی اما زکات او زكاة الخارنه باكيش كنا بروجييه خارنه الفقيره ش بروجي عيد هذا ما تفستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم منو بيسرماتي بلاي غيرت كي هما حقت ترى كي هما درست ترى كي هما راست بلا من ديب تشي اصلا باجو عالم مدرسه كيري علي ولا فلان عالم ايه با نجنيت ما دام راك اديتش شنو بيمر في دين اخو يعني يسس بينه صح كان رايح ما ضعيف ترى المغربي نادی چین ساعتیه خدا چجوریه؟ و نیه ما استره بیا حمبلی چجوریه الله و علیه و سلام؟ اوه اونا چجوری؟ اوه همه حقترن ما استره ویب که جابشتنی عقلیت چجوریشتم رو بی؟ آخالک چجوریشتم رو بی؟ مروفن اهم مبدت لا فاستمسک بالذی اوحیا ایلیک انتک علی صرات مستقیم هنگی تسرت راست سر وارک اور رب العالمین مبیا وانه لذکر لکه ولكن يقول لك ان الله عليه وسلم ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك رب الله يقول لك وسنته واخذيه بوتي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فيا بمث الله عليه والسلام اجت باش تمام نب هوى النفس اقول كيف اخذ باش تمام هذه بكانو افينا كانوا افين ذخيره تي دهيو اف جناح نكنو نعدي حس بنبغري وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقت رجكي الصحابات قالوا لي بيغنبري الله عليه وسلم كبيغنبري صلى الله عليه وسلم بوتي هفتهزار أمت بحساب و بعداب صحابك يقول يا رسول الله بمدعابك كويش اكل واضم فيغنبالي الله عليه وسلم قلت منهم ميلهم وفيغنبالي كيف ظاني ودتو اكل واضح فيهزاره او تشناك الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي بوها. وجبريل هذا وحيه رب العالمين بفرأكر وتيه محمد صلى الله عليه وسلم بيجى بي منوبي يجى أنت منهم تأكل وحاف تهزاري يبيت بي حساب عذبتا نف بحشت ده ما صدامت بي أبو بيغنبان صلى الله عليه وسلم ما حدشتكي تبيجي هم وحيا أو تشتكي بيغنباني بوتي الدينية وراخي ديني وبيتي أبا خير بك وأفنك هم وحيا أولا لرب العالمين بهاتي وأوا أوا حق أوا راس وأفيا أوا رب العالمين بوتي وإنه لذكر لك ولقومك هل دفعون القرآن و دفعون السنة همو سر بلندی و شراف و عزت ياتهنده دا بو مروفی بو ملت مروفی بو دولت مروفی بو جعردی همه كنگی دیم عزیز كبین كنگی دیم قدر كبین كنگی دی رب العالمین دبین خدان قدرو جيخو ما هبیلال رب العالمینی چی گوابا ما دست خوب قرآن گر و دست خوب سنة قباری دست الله و وسلم دی مروف عزیز بی و إنه لذكر لک و لقوم حتى أنك نافع بعمر الله عليه وسلم حموج ويتة جوتنو والصلوات الساتن اللهم نافع الصحابة بعمر الله عليه وسلم حموج ويتة جوتنو راضي بنا خديروه ومرح دواتنا كرم تابعيا أيدي هاتين إمام الشافعي وإمام أحمد وإمام مالك وإمام أبو حنيفة رحمة خديروه حتى أنك نافع ويتة رحمة بجنو راضي بنا خده بجنو اتباع واتي ذكر بجي سبب جي وإنه لذكر لك ولقومك. قومك چونك فانهما دي قرآن اتشون دي سنة بعمل صلى الله عليه وسلم لا وربع من أفهم قدر يا خستان يعني وإنه لشرف وعزه لك ولقومك. قومك بتأي محمد صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار وبقوميتهم ومنلاتهم هم شرفوا عزة ما ظنين سربلين ديات هنددف كيف جارة شرف هنددانية أذكر فلان كاسي ما بنا مولاما أبيا بنا مولاما فلانا أذكر رئيسي ما أذكر فلان ملايما كيف عزة نافانا لها مدانية كيف يرغم بحسكة شرف هبيت قدر هبيت عزة هبيت ما ظنين هبيت بلو دي سحو القرآن ببليت فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك يمن في تسرعك رأس ودمر في بيته قدر جرنه عزة وشرف الدنيا والآخرة إيش لا العالمين مروف أفاد دكانه دا بيسار كبير ودا بيسار بلامبيد وسوف تسألونه ورب العالمين جيت رجع قيامه ودبيسيران غشيتا كرا دبيسيران ماشيه تا كرا القرآن والسنة تقول خدي بوته وجواه وبيهم الله عليه وسلم هدجواه تموت بودينك وسوف تسألونه السيارة دي دينو جيه تكران هل أيك المال رب العالمين يدشتما وسوف تسألون في القيامة رجاء قيامته دي بسيارة دينو جيه تكران الف قرآن والفي سنتي رب العالمين دبشم بونجوهيل أبو قرآن رب العالمين يا باراسي بخاطر مايا دام ديب جين هتان وكاسة تحريك نكيم نزف ندمه وسنتة شيعات يا باراستنز هر وقتك حديثك موضوع يدرو يا ضعيف هاتيه دنان سرد في پیغمبر صلى الله عليه وسلم إلا رب العالمين هندك علماء يد مسلط كرين كدفاع السنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفي حديثش بارزن يد يارك يهوتا وحديثا وضعيفا وفايا موضوعا أو وفايا أو عمل بناتا کرن وحديث صحيحة پیغمبرش هاتينا بارستن في وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم واتا دیمائيك ودنیائش ناوكي هندك وان يد ولا حديثش همو يتاتنا دزودان ودنیا خرابنا چو حديث النبي الله عليه وسلم رب العالمين شو في باراست يا هو حديثك يا باراست عشان وقت رب العالمين بيوتي بتقي نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون نحن نزلنا الذكرى رب العالمين يا اخويا بحث القران وبحث سنته الذكر هاردوكن هاردوكي رب العالمين يا القرآن قرانك وحديث النبي الله عليه وسلم والسلام يا باراست برتشيش يا باراست رب العالمين يقول وعدي دي بيغنبري صلى الله عليه وسلم يقول دي أفدينه وقرآن سنة مينبا ولن يتفرقا دي مينبا سر حقياخو سر راستياخو حتى يرد علي الحوضة حتى سر حوضي حتى رجع قيامتي سر حوضة كوفري أفهردك دي مينبا مررب عالمینی وعده دایف و هر دکانه دپار زی، وی جویی مجذسه خود وانه هر دکانه و ببگیرن و دیهرن، چی جوانگو بیشتر خوکره و سو فت سالونه. دبیسیار علمیه تکرمن بر هنده ملوه بسرمان هر ایکمه چی جو مهاجر آیه تقران بود مهاجر حدیث صحیح اطیامبر الله و علیه و سلم دیباخو لیلا ندعین نخو و سو فت سالونه. دبیسیار رجعیمت علمیه تکرمن. امدا خازر رب عالمینی که بجنب رب ما الواك سابقا كم درسوا القران والسنه في بدريين وتيجي لنا القران بمحاتبته والسنه تاع النبي صلى الله عليه وسلم هتبته ندير تشيوا في الشاخونه كاينه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين